يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَجِّينِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذعروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت امتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب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 وَأَخَذَ الَّذِينَ وَلَّوْا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث ان جاء بعجل هنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم لوط